تكفير والعذر بالجهل هذه تأتي بدراسة تأتي تاصيل ما نجاوب السلاء كذا هذا يفهم من رأسي هذا يفهم كلمة ويترك أخرى تأتي إن شاء الله تعالى لكن أن تريد تقلد من لا يعذر لا بأس تريد أن تقلد من يعذر لا بأس يعني لا تجعل الموضوع كأنه يعني إما فيصل إما إسلام إما كفر لا لا بس. تريد أن تقلد من لا يعذر لا بس تريد أن تقلد من يأذر حتى تتمكن أنت لا إيش كالا فيه أما ألزم الناس بما اعتقده أنا أنا ما لزمت أحدا تريد أن تستمع هنا تستمع إلى آخر. لا بس مسائل موجودة وبعض أهل يرى العذر بالجهل الشيخ عثم يرى العذر بالجهل وبعضهم يقتبس بعض كلمات الشيخ الإسلام ظاهرة ذلك أو الشيخ الإسلام محمد الوهاب ظاهرة ذلك وإن كان الصواب الشيخ الإسلام يرى عدم العذر وسيأتي إن شاء الله أقوى الله و يرى عدم العذر، يدل على ذلك أمرين. قوله في نواقض الإسلام، أولا الشرك وحك الجماع عليها أنه لا يعذر فيه. ثانيا له كتاب مؤلف في هذه المسألة. وهي ماذا كشف الشبهات. حديث لا نأتي إلى قوال متناثرة من هنا وهناك لشيخ السنه الحنبلهاب. ثم يقول هو هذا ما ذهب من أحفاده أعلم به من غيره وقد حكوا اتفاق على أن شيخ السنه الحنبلهاب يرى عدم العذر بهذه المسألة. وسيتشارى نقول محررة بإذن الله تعالى.